وفي خلقكم وما يمسكم ن دابه آ ي ا ت لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أ ن ز ل الله من السماء به بعد الأرض م وتصريف الرياح آ ي ا ت لقوم ي ع ف ل و ن تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق ف ب أ ي حديث بعد الله ويل د لكل أ ف ا ت اثيم يسمع آ ي ا ت الله تتلى عليه ثم يصره مستكبرا ك أ ن لم يسمعها فبشره بعذاب ق ل ي م واذا علم من آ ي ا ت ن ا شيئا اتخذها هدى اولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما ش ي ئ ا ولا م ا ء الله أ و ل ي ا ء و ل ه هذا هدى م عظيم عذاب ا و ل ح ي ن كفروا بآيات عذاب ربهم لهم ى الله الذي سخر لكم البحر ل ت د ر ي الفلك فيه ب أ م ر ه ولتبداوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض جميعا من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 من عمل صالحا فلنفسه ومن أ س ا ء فعليها ثم إ ل ى ربكم ترجعون ولقد اتينا بني اسرائيل ر ز ق ن ا ه م من النابلسي ط ي للعلوم ا الاسلاميه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 وان الظالمين بعدهم اولياء بعض والله ولي المتقين هذا ل ص ا ر م حسب الذين اجترحوا السيئات أ ن نجعلهم كالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم خلق الله السماوات و ا ل أ ر ض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ من علم هواه إلهه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه ودعل على ب ص ر رشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نهوت ونحيا وما يهلكنا إ ل ا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم إ ل ا يظنون واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ه و ي ن ا ه ما كان ح ج ت ه م إ ل ا أ ن قلقت ا بابائنا إ ن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم ثم إلى القيامة يحييكم يميتكم يدمعكم يوم ثم ثم لا ل ي ع م و ن و ل ل ه ملك ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض و ي و م ت ق و م ا ل س ا ع ة يومئذ ي خ س ل ا ل م ب ي و وترى ن كل أمة جاسية كل أ م ة تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إ ن ا كنا نستنسخ و ي س ر ه ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين و أ م ا الذين كفروا أ ف ل م تكن آ ي ا ت ي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين واذا ك ي ل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه, الساعة انهن الا ظنه وما نحن بمستيقن وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم من ساكم كما نسيتم لقاء ذلكم ب أ ن ك م اتخذتم آ ي ا ت الله ه د ا و غ ر ت ه م ا ل ح ي ا ة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السلام رب ورب اسماء ل ل أ ر رب ض ا ا ع الله ا و الحسنى